بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين أما بعد فمن كرم الله عز وجل النوع من العبادات ليتلذذوا بكثير من النعم في الجنة كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أنواع العبادات منها ما هو قلبي ومنه ما هو بالجوارح ومنها ما هو باللسان ومن أنواع العبادات أيضاً منها ما هو في الصلاة ومنها ما هو في الزكاة ومنها وماها منها ما هو في الصوم ومنها ما هو في الحج وغير ذلك وأفضل العبادات بعد الفرائض هو العلم لأن هو الطريق والسبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده وإلى معرفة أحكامه وشرائعه لذا كان طلب العلم أعلى وعد الله عز وجل فيه بأرفع الدرجات لصاحبه كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيسر طريق إلى الجنة هو طريق العلم كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة والله عز وجل يوم القيامة يستشهد أهل العلم على أنه واحد قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فجعل سبحانه وأهل العلم مع ملائكته ليشهدوا بوحدانيته، فهنيئا لمن طلب العلم، ولكن يشترط في طلب العلم أن يكون أن تكون النية فيه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وما وأمر الله عز وجل أهل الكتاب والمشركين وعامة الناس بالإخلاص. قال سبحانه: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك الدين القيمة والفارق بين أهل الإسلام وبين غيرهم إن إنما هو في الإخلاص فمن أخلص كان هو الموحد وما لم يخلص لم يكن موحدا بل كان مشركا أو ملحدا في عب أو ملحداً في عبادته لله عز وجل والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأبرهم وأروعهم بالإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في باب أولى غيره، وما دامت هذه، وما دام العلم عبادة عظيمة عالية شريفة المكانة يجب فيها الإخلاص وليكن فيها أقوى. لذا. يجب علينا أن نخلص جميعاً في طلبنا للعلم وفي غيره لله سبحانه وتعالى وما الإجازات إلا هي سبب لتقوية طالب العلم في علمه ولرسوخه ويرجو أن ينضم في سلك العلماء يوم القيامة ليحشر منهم فليس المراد بها التباهي ولا التفاخر لأنها بدون الإخلاص لا تقدموا بل تؤخروا وتوعد الله سبحانه وتعالى من لم يخلص بنار جهنم كما في حديث أبي هرير رضي الله عنه في صحيح البخاري أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قال القرآن والمتصدق والمجاهد وقال القرآن يدخل فيه أيضا من كان طالبا للعلم والله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وفي الصحيح حديث أبو هرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الديناري تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة فمن لم يخلص لله توعد بالنار يوم القيامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في هذه الدنيا لن يفلح تعيس وانتكش وانتكس وإذا شيك فلن تقش وإذا أخلص المرء لله نفع الله بعلمه وبارك فيه ويسر أموره وبقي ذكره في الآخرة كما بقي ذكر إبراهيم عليه السلام واجعل للسان صدق في الآخرين ويتمتع بالعلم ويتلذذ به بل تكون حياته هنية سعيدة لأنه أدى هذه العبادة كما أمر الله وأدى ما هو سبيل إلى ما هو دليل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا هو المقصد من خلق الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا المجلس بإذن الله مما جالس العلم ومن طريقة السلف رحمهم الله في تعاهد العلم وفي التنوع من الأخذ به ما بين حفظ وما بين فهم وما بين شرح وما بين معرفة ألفاظ وما بين اسناد وهذا المجلس لمعرفة أيضا سماع ما أت به ما سطره العلماء وما فيه من الكتاب وما فيه من السنة وشيخ الإسلام رحمه الله ألف أربعين حديثا وأجاز فيه تلميذه الذهب رحمه الله وشيخ الإسلام أيضا كان يحضر مجالس لطلابه فكان يحضر مع البزاري رحمه الله تلميذه, تلميذه صاحب العلام العلياء كان يحضر معه مجالس السماع عند الإمام عند الحجاري رحمهم الله جميعا وفي ترجمة ابن حجر رحمه الله كان حضر أكثر من ألف مجلس سمع وأجاز لزوجته ولأبنائه ولابنه ولبناته وماذا كإلا لحرصهم على أن يكون أهل بيتهم من السباقين للعلم ومن المحبين لمجالسته وفي هذا المجلس سيكون فيه مجلس سماع لمتون طالب العلم ومتون طالب العلم هذه خلاصة ما سطره العلماء في مختلف الفنون وعلى مر العصور منها ما هو في العقيدة ومنها ما هو في المصطلح ومنها ما هو في الحديث ومنها ما هو في الفقه ومنها, ومنها ما هو في أصول الفقه ومنها ما هو في الفرائض ومنها ما هو في النحو ومنها ما هو في الآداب ومن حفظها وعلم ما فيها بإذن الله يكون من كبار أهل العلم والشيخ منباز رحمه الله وغيرهم من أهل العلم غالبا لا يتجاوزون حفظ موتون طالب هذا العلم ومع فهمهم وإخلاصهم ومدارساتهم له فاقوا الناس فيه علمهم وفي زهدهم وفي عملهم وفي تعليمهم وسيكون بإذن الله يمنح لكل واحد ثلاث إجازات الإجازة الأولى فيها سند لمتون الشيخ الإمام محمد العدد الوهاب رحمه الله ويكون بينكم وبين الإمام محمد الوهاب أربعة رجال و و... ونحن عندنا فيها إحدى عشرة إجازة و... والإجازة الثانية للأربعين النووية وزيادة الرجب عليها والإجازة الثالثة في بقية المتون وكل متنك سترونه مفصلا فيه الرجال إلى مصنفيها فنستمع لقراءة الإخوة في هذه المتون مع استشعار الإخلاص لله عز وجل والنية فيه وأن يكون الإنسان وأن تكون هذه المجالس لطالب العلم هي في تغيير مسار حياته للعلم الجاد وللعمل والمثابرة وتعليم الناس وأن يكون قدوة للآخرين نعم